سبع، استمع إلى العبارات الآتية وأعدها، ثم صل بين الصور والعبارات، كما في المثال مساعدة المسنين مساعدة الأطفال مساعدة النازحين مساعدة المنكوبين مساعدة الحيوانات